موسوعه ا ل ن ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م الاسلاميه 「今夜も」<音楽> وإنه موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ا ح ر و ح ث ما كنتم ولوا و ج موسوعه ل ل ك م النابلسي للعلوم م ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ا م ي ه う you、yeah. We are the Thank <laughs> you. 「私の手紙を書くこ ل أ ت ي ل ا ل ش م س من ا ل م ش راتب ي ا م ن ا ل ب ل س ي you